وأمينُه على وحيه أرسلَه ربُّه رحمةً للعالمين وحُجَّةً على العباد أجمعين فصلَواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابِه الغُرِّ الميامين ما ذكرَه الذاكِرون الأبرار وما تعاقب الليلُ والنهار وسلَّم تسليمًا كثيرا أما بعد أيها الإخوةُ المسلمون في شهرِ رمضانَ قبل أيام في شهرِ الصيامِ والقيام وفي شهر الرحمة والغفران وبينما المسلمون يجتهدون بالذكر والصيام والتلاوة والقيام انكشفت عورتان مغلَّضتان إحداهما لقس خائب النصراني والأخرى لأحمق مطاع رافضي فالعورة الأولى انكشفت في أمريكا بالتهديد بحرق المصحف الشريف ولم يفعل والعورة الثانية انكشفت في لندن بالطعن في عرض أم المؤمنين وحبيبة سيد المرسلين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بل أقام احتفالا بوفاتها وتوردد أقضع وأخس الشتائم والسباب عليها وأحسبوا والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم باحتفالهم أو سمع سبهم وكلامهم لثار للعرض وقطع أيديهم وأرجلهم ونفاهم من الأرض فتشابه الأحمقان الرافضي والنصراني في البغض والكراهة لأعظم كلام وأجل امرأة ولقد اجتهدت شرذمة الروافض بسب وتكفير المرأة التي شهد الله تعالى بعفتها ونزل القرآن ببراءتها الطيبة المبرأة من فوق سبع سماوات فهي طيبة تزوجها طيب والله جل وعلا يقول الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين ونزل القرآن ببراءتها وجعل الله تعالى الرحمة على من ترحم عليها واشتغل هؤلاء الروافض في محفرهم المشؤوم بما هم أهله من الفجور والزندقة ولقد باء برئاسة هؤلاء الأنجاس عدو لسيد المرسلين ومبغض لأمهات المؤمنين كذاب تكفيري بذيء غلام للروافض أحمق هو ياسر الحبيب الهارب من العدالة إلى لندن ولقد أتى هذا الأحمق بالعجائب فهو مجاهد في سبيل السفة يتخبط جاهلا بين نصوص الكتاب والسنة وأراه ممن قال الله تعالى فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لقد امتلأ قلب هذا الأحمق بالحقد والضغينة فأظهر الأمراض الدفينة فكفَّر أم المؤمنين وحبيبة سيد المرسلين وأخذ يشير بيده الآثمة مُقسِماً ويقول بالحرف الواحد إني أريد أن أثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار بل هي في قعر جهنم وهي معلقة اليوم بقدميها في النار تأكل الجيفة وتأكل من جسدها ثم راح يتنقص زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في عرضها فقاتل الله تعالى الروافض ما أقبح ألسنتهم وما أنتن كلامهم وليس غريبا أن يتنقص هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في أصحابه ويحكم بالجنة والنار على من شاء فهم لم يسلم بعضهم من بعض حتى إنهم لما مات قبل أشهر الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله حكم عليه الأحمق المطاع آية الله مجتب الشرازي قال إن محمد حسين فضل الله الآن في النار لأنه خالفه في مسائل تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم أيها المسلمون إنما قاله هذا المجرم الخبيث في لندن وما قام به من احتفالهم بوفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو ليس زلة لسان ولا عجلة قلم بل هو منهج راسخ مع سبق الإصرار والترصد في عقيدة الروافض نعم ان التطاول بالسب والتكثير للصحابة وأمات المؤمنين جريمة ارتكبها ولا يزال يرتكبها كثير من الرموز الشيعية السياسية والدينية إنما النظر في تراثهم وفي عقائدهم ورواياتهم وجدها مزحومة بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم والوقوع في عرضه الشريف عليه الصلاة والسلام نعم لم يكن ما فعله أولئك المنحطون لم يكن ما فعلوه بأمنا عائشة شيئا جديدا فقد فعله قبلهم المنافقون فعله أب عبد الله ابن أبي بن سلول وذلك حين تعمد أن يقع في العرض الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فخلد الله براءتها بقرآن يتنى في المنابر إلى يوم القيامة يا زوجة المصطفى يا خير من حملت نور النبوة والتوحيد من قدم نفتيك يا أمنا من كل نازلة من دون عرضك عرض الناس كلهم وهل يضر نباح الكلب شمس ضحى لا والذي ملأ الأكوان بالنعم الوحي جاء يزكيها ويمدحها تبا لنذل حقير ناقص قزم والله أغير من أن يرتضي بشرا لعشرة مصطفى في ثوب متهم في خدر نزلت آيات خالقنا وحيا يبدد ليل الظلم والظلم مصونة في حمى التقديس ناسكة من دون عزتها حرب وسفك دمي محجوبة بجلال الطهر صينة أمينة أمينة الغيب في حل وفي حرم كل المحارب تتلو مدحها أبدا كل المنابر من روما إلى إرم وكلنا في الفدا أبناء عائشة نبغي الشهادة سباقين للقمم مبايعين رسول الله ما نكثت أيماننا بيعة الرضوان في القسم عليك منا سلام الله نرفعه بنفحة المسك بين السدري والسلم لا بارك الله في الدنيا إذا وهنت من العزائم من العزائم أو لم نوفل الذمم فالموت أشرف من عيش بلا شرف والقبر أكرم من قصر بلا كرم نعم إنها عائشة إنها أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفقه نساء الأمة وزوجة النبي الذي كشف الله به الغمة هي الزوجة الوحيدة البكر التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام مدحها النبي صلى الله عليه وسلم فقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة, على وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رواه البخاري وشهد بفضلها الصحابة الكرام وفي الوقت الذي يبغضها فيه الرافضة وينالون منها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عمر بن العاص لما سأله قال يا رسول الله من أحب الناس إليك فقال صلى الله عليه وسلم عائشة عائشة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لابنته الصالحة التقية الطاهرة فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لها أي بني ألست تحبين ما أحب قالت بلى قال فأحبي هذه وأشار إلى حبه عائشه رضي الله عنها رواه مسلم وكان عليه الصلاة والسلام يدللها ويناديها باسمها مرخما ويقول يا عائش ومن فرط حبه لها كان يضعفاه عليه الصلاة والسلام على موضع فيها من الإناء ويشرب من الإناء بعدها وكانت تتعرق العرق يعني تقذم من اللحم ثم يضع فمه على موضع فمها ويقذم من بعدها كما في صحيح مسلم وسابقها يوما فسبقها وجعل يضرب بين كتفيها ويقول هذه بتلك ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت وكان يتشوف أن يكون في بيت عائشة لحبه لها فكان في كل يوم يسأل يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة تقول عائشة رضي الله عنها فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه نزع روحه الطاهرة الشريفة لما اشتد عليه ذلك ووجد صلى الله عليه وسلم الموت جعلت عائشة ترفع رأسه وكتفيه عليه الصلاة والسلام حتى اتكأ برأسه صلى الله عليه وسلم على صدرها فصار أعلى رأسه يضرب في ذقنها وأسفل وجهه المبارك هو في نصف صدرها حتى مات صلى الله عليه وسلم وهو على مثل هذا الحال وفي أثناء ذلك يدخل أخو عائشة معه سواك فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فتعرف هي مرادة من محبتها له وشغفها بحاله وهي كانت عرضي الله تعالى عنها مع أنها معه زوجة إلا أنها كانت حبيبة حانية عليه مرافقة له صاحبة لسره فقالت يا رسول الله أخذ لك السواكة قال نعم فأخذت السواكة وقلبته فلما وضعه في فمه فإذا هو قاس فأخذته ولينته ثم جعلته في فمه فاختل طريقه بريقها عليه الصلاة والسلام مات وهو متكئ على صدرها واختل طريقه بريقها تختلط أنفاسه بأنفاسها تحيطه بحب الزوجة وحنان الأم فهل يصدق بالله عليكم هل يصدق اليوم في محبة النبي عليه الصلاة والسلام من يبغض حبيبته ويسبها ويلعنها هل يصدق أيها المسلمون في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل بوفادها بالله عليكم يا عقلا كيف يدعي الرافضة محبة النبي عليه الصلاة والسلام واحمقهم المطاع في لندن يحتفل بوفاة عائشة ويقول بالنص كما فرغته من كلامه بالنص يقول إنها كافرة ملحدة منافقة فاجرة ظالمة نجزة قذرة قليلة الأدب متبرجة تكذب بالنبوة وإنها أكبر مجرفة مجرمة عرفها التاريخ وإنها الآن في قعر جهنم معلقة برجليها تأكل من جسدها وتأكل الجيف وصخر واستهزأ بها وبأبيها وطعن في انتسابها لأبيها وطعن في عفتها بكلام طويل والله لا يليق ونذكره في هذا المسجد فأين من يدعون الدفاع عن الرموس؟ أين من ينتقدون من يمس الرموز بالله عليكم أين حاكم العراق الذي ثار لما قيل عن استستان كلمتين قيلت في خطبة جمعة لم تقم لها احتفال ولم تنشر في فضائيات ومع ذلك جعل يبحث عنها هو وزمرته في دهاليز الانترنت وثاروا لأجلها أين بياناته أين قوله عن علماء السعودية إنهم تكفيريون أفلا يقول كلمة عن ياسر الخبيث أين رئيس حزب الله الذي ثار للسستاني وجعجع وغلى أين بياناته أين خطبه أين زعيقه أين انتصاره لأم المؤمنين أين غيرته لعرض سيد المرسلين بل أين العلمانيون من قومنا الذين صاحوا وكتبوا ناصرين للسستاني محذرين من الفتن الطائفية أين كتاباتهم اليوم في الانتصار لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن مقام السستاني عند هؤلاء جميعا أرفع من مقام أم المؤمنين رضي الله عنها هل عرض السستاني أعف من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرى إلا كتابات باردة لمثقفين من الشيعة ووعاظ أصدروا بيانات استنكروا فيها بدم بارد وعبارات رقيقة ما قال أشقاهم وقالوا في بياناتهم إنما يقوله هذا الغلام الأحمق لا يمت للمذهب الشيعي بصلة وهذا كذب ولعب بالذقون هذا كذب فهو من أصول المذهب الشيعي فقد امتلأت مصادر الشيعة بهذه العقيدة العفنة فكيف يستغفلوننا ويلعبون بلحانة ويقولون إنها لا تمتل المذهب بصلة أفلم يكن الأولى أن يتبرأوا من القول أيًا كان قائله سواء كان ياسر الخبيث أو الكليني أو الكشي أو غيرهم مع الرد مع لا مصادرهم القديمة وأن ينقدوا الصريحة وأن ينقدوها نقدا صريحا لما فيها وأن يتبرأوا منها براءتهم من ذلك الخبيث ليست كافية في تبرئة الشيعة من هذا المعتقد ما لم تتم البراءة من القول نفسه أيًا كان قائله بل حتى في بياناتهم لم يبرئوا عائشة رضي الله تعالى عنها من الكفر والفسق بل تبرأوا من أحمقهم الخبيث ومن قوله هذا لم ينصوا على عائشة باسمها أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها أفقه نساء الأمة ولم يثنوا عليها باسمها الصريح بكلمة إنما قالوا كلاما عاما لا ينبغي التعرض لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي احترام الصحابة الكرام كلاما عاما وكأنهم يقولوا لصاحبهم لما صرحت أفلم تكن التقية تسعك ولم يتحدث عن براءتها إلا تلميحا تلميحا عاما فقط أحد كتاب البيانات معمم سعودي قطيفي يظهر الوطنية والدعوة للتعايش في كل موطن يستضاب في القنوات فيكرر قائلا أنا أرفض سب الصحابة ثم يقول وهذا كلام جميع مراجع الشيعة ومع ذلك رجعت إلى كتاب له يباع وهو موجود في موقعه اسمها المرأة العظيمة صفحة 175 الطبعة الثانية يقول معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية اخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله يعني يعطيهم أموالا على تأليف أحاديث ينسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذم علي وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله فاختلقوا ما أرضاه ثم قال ومنهم أبو بكر ومنهم عفوا أبو هريرة وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة انتهى كلامه بنصه هذا قذف لأربعة صحابة في صدر واحد جعلهم كذابين مرتشين بائعين لدينهم بدراهم متعاونين على حرب الدين وقلب الحقائق وهذا الرجل الآن يجمع الخمسة من تجار الشيعة في السعودية ويبعث به إلى إيران والعراق ادخلوا إلى موقعه اليوم تجدونه ينشر تزكيات بالخط ووكالات من عشرة من عشرة من مراجع الشيعة في العراق وإيران يوكلونه بجمع الخمس من التجار في السعودية وإرسال الخمس إليهم بعدما يأخذوا حظه منه. وله في ذلك أوابد كثيرة الله أكبر كم على ذا المذهب الشيعي بين الناس من شيخان فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفا من الأتبان وظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران وانظر إلى أنهار قبح فجرت وتهم لولا السيف بالجريان لو بل حتى هؤلاء الذين أخرجوا بيانات وفرحت بها بعض جرائدنا هؤلاء المستنكرين من الشيعة ليس من بينهم أبدا من يحمل لقب مرجع وتعلمون أن الشيعة لا يقبلون إلا من مرجع أما مثقفون وععاب عاديون هؤلاء ليس لهم ثقل أصلا في المذهب أيها المسلمون إنما قاله الأحمق الخبيث في لندن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ليس موقفا معزولا عن التراث المعتمد عند الشيعة كتبهم المعتمدة في مذهبهم تقول في عائشة الأقوال نفسها التي تفوه بها هذا الضال ومن هذه الكتب الكافر الكليني الأنوار النعمانية من لا يحضره الفقيه بحار الأنوار تفسير القمي مشارق أنوار اليقين البرهان في تفسير القرآن الهداية الكبرى وتوجد هذه العقيدة حتى في الكتب التي أُلفت معاصرة مصباح الفقاهة حق اليقين في معرفة أصول الدين في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء السابع والأربعين صفحة 323 كتاب للرافضة وهو أيضا في رجال الكشي صفحة مئة وخمسة وثلاثين أن الكوميتة قال لجعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه قال له يا سيدي أسألك عن الرجلين يعني أبا بكر وعمر قال بالنص فقال أبو عبد الله عليه السلام يا كميت بن زيد ما أهريق في الإسلام محجمة من دم ولك تسب مال من غير حله ولا نكح فرج حرام إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم القيامة حتى يقوم قائمنا ونحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة منهما وفي مجمع النورين لأبي الحسن المرندي صفحة مائتين وثمانية أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه كان يطوف بالكعبة فرأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يصلي على محمد وآله ويسلم فمر به ثانية فلم يسلم عليه علي وثالثة فلم يسلم عليه فقال الرجل يا أمير المؤمنين لما لم تسلم علي هذه المرة فقال خفت أن أشغلك عن اللعن وهو أفضل من السلام ورد السلام ومن الصلاة على محمد وآل محمد وفي أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 245 كان الناس يقول كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب ردة إلا ثلاثة وصف الكاشان في تفسير الصافي الجزء الأول صفحة 148 قال هذه رواية صحيحة أما عائشة رضي الله عنها فاختصها أولئك بالمزيد ألف محمد العاملي كتاباً اسمه خيانة عائشة كتاب كامل بل وصفها الخميني والله لقد اطلعت على النسخة الأصلية بنفس الكتاب الخميني له كتاب اسمه كتاب الطهارة الجزء الثالث صفحة 457 ذكر عائشة فقال وهي أخبث من الكلاب والخنازير وفي كلامهم إيداء عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتداء وطعن في شرفه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبت وهو حي النبي صلى الله عليه المنبر قال من يعذرني من يعذرني يعني من ينصفني من رجل بلغني اذاه حتى في اهل بيتي يعني عبد الله بن ابي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم به قال الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا في لما ذكر الله ذلك في قصة الإفكي في أول سورة النور قال القرطبي يعني في عائشة لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي أهله وذلك كفر من فاعله كما أن الطعن في عائشة أيها المسلمون يستلزم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى قال الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قال ابن كثير ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبه لانه طيب لا يقبل الا طيبه وقد أجمع علماء المسلمين قاطبه على كفر من طعن في عائشة رضي الله تعالى عنها لأنه مكذب بصريح القرآن قال مالك رحمه الله فمن رماها فقد خالف القرآن يعني خالف ما ذكره الله تعالى من قصة الإفكي قال أبو القاضي القاضي أبو يعلى من قذف عائشة مما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم قال ابن قدامة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم وقال النووي براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين وقال ابن القيم واتفقت الأمة على كفر قاذفها وقال بدر الدين الزركشي من, قذف من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن ببراءتها ولو ذهبت أيها المسلمون الموحدون أسوق نصوص أهل العلم في فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي سعة علمها بالشريعة وفي فقهها وفي صلاح نيتها وفي براءتها ولو ذهبت أسوق نصوصهم في كفر من تعرض لها أو تنقصها أو اتهمها بما برأها الله تعالى منه في كتابه لا احتجنا إلى ساعات إلا إلى ساعة وإنما يحتج به الروافظ على بعض الصحابة ليصلوا إلى تكفيرهم لا يعد أن يكون مواقف أو خلافات لا يخلو منها مجتمعا موقف وقع ما بين أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما يأتون إلى هذا الموقف الذي يقع في أي مجتمع خلاف عادي خلاف وجهات النظر ثم يأتون ويعظمون الموقف حتى يصلوا به إلى تكفير أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويتغافل عن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معا وقال الله تعالى إذ هما في الغار وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر هل أنتم تاركوا لصاحبي كلها الآيات لحديث يضربون بها عرض الحاط ويقولون اختلف مع فاطمة رضي الله عنها إذن هو كافر بالله العظيم ويسبونه صباحا ومساء أو يأتون إلى علينا ومعاوية رضي الله عنهما خلاف بشري بين رجلين اختلاف بناء على وجهات نظر كما اختلف الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمور اختلف بعد وفاة صلى الله عليه وسلم ثم يأتون ويسوقون التكفير والذم والسب والقذفة في معاوية وفي عرضه بسبب خلاف وقع بينه وبين عليه رضي الله تعالى عنهما جميعا أو يأتون إلى مواقف لعائشة او مواقف لعبد الله بن الزبير أو إلى غيرهم وهي تصرفات واجتهادات تقع من أي إنسان ويغتغافلون ويتناسون ما ذكر الله تعالى في كتابه من الترضي عن الصحابة الكرام والثناء عليهم ويأتون إلى نقائص كمثل الذباب لا يقع إلا على الخبائث أيها المسلمون إن هذه العقيدة الدخيلة على الإسلام التي تولى كبرها أحفاد وشبهاء للمجوس الأوائل الذين غلوا في الأشخاص ورفعوهم فوق منازلهم غلوا في أشخاص معينين ثم بدأوا يقعون في الإسلام وأهله وهؤلاء غلوا في علي رضي الله تعالى عنه وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسبوا إليهم أشياء والله لو قام علي رضي الله تعالى عنه من قبره ورأى غلوهم فيه لا أستبعد لا أن يفعل بهم ما فعل بالأوائل الذين غلوا فيه فقال إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرا وحفر لهم الأخاديد وأشعل فيها النار لأجل أن لا فيه رضي الله تعالى عنه لا يرضاها علي لنفسه ولا يرضاها الحسن ولا الحسين ولا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُصلي على نبيه وعلى آله ما ذكره الذاكرون الأبرار وأسأل الله تعالى أن يرضى عن أم المؤمنين عائشة ومن لم يرضى بها أمًا له فليس من المؤمنين نسأل الله أن يرضى عنها وأن يرفع بذلك درجاتها قولوا ما تسمعون والسافر الله الجيل العظيم لي وليكم من كل ذنب وأستغفرواه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم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 من السنة أو من الشيعة سواء من يحضرون معنا في المسجد أو ممن يشاهدونني الآن في فضائيات أو ممن يشاهدونني من خلال الإنترنت سواء على الهواي مباشرة أو بعد ذلك أقول لهم جميعا لقد بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأمر الله تعالى جميع أتباع النبي عليه الصلاة والسلام برحمة الخلق أجمعين وأحب الناس إلى الله أرحمهم بالناس ووالله لا يعني سياقنا لكلام أئمة الشيعة من كتبهم ولا يعني أننا نذكر ما ذكروه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن بيني وبينهم عداوة شخصية كلا ولا يعني أني أتمنى الآن أن يهلكوا وأفرحوا بضلالهم كلا بل الشيعة أنا ممن درس معهم في المدارس لي منهم إلى اليوم أصدقاء لي منهم إلى اليوم مجالسون أجالسهم ودخل منهم أقوام في بيتي زاروني وزرتهم لم آتي إلى أحد منهم بسيف أو خنجر وأطعنه به ولو استطعت أن أفعل ذلك ما فعلته إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب المؤمنين لذلك هو صديق ومجالس لي أرجو بصداقتي ومجالستي له أن ينتفع أن يصلح حاله وهذا الذي أوجب الله على المؤمنين من الرحمة بالخلق وعدد كبير من الشيعة خاصة من شبابهم وفتياتهم ومن عقلائهم لما تبين لهم الحال وعرفوا فعلا أن سبيل المؤمنين القول بكمال القرآن وعدم زيادته ونقصانه وسلامته من التحريف والقول بالترضي عن الصحابة الكرام وعدم الغلو في أحد منهم ودعاء الله تعالى وحده لا شريك له لما عرفوا العقيدة الصحيحة رجعوا عما كانوا عليه وهم أقوام كثر قبل رمضان جاءني رسالة من أحد الشباب كان قد أرسل إلي رسالة من عدد الرسالة التي أتت إلي ذمًّا وقدحًا وقدفًا فيّ بعدما قلت على هذا المنبر كلمتين على مرجع من مراجعهم فكنت كلما وصلت إلي رسالة تسبني وتقذفني وتقذف عرضي وتسب أمي وأبي وجدي وجدتي حتى الجد العاشر كنت قد جهزت رسالة أتلطف بها ونقلت لهم فتاوى لذلك الرجل من موقعه موجودة إلى الآن تبين أنه لا بأسان يوصف بما وصف به وهو ليس سبا إنما هو وصف حال وكنت أرد بها عليه اتصلت على بعضهم اتصلوا به فلا يرد وبعضهم ربما سب وأقفل السماعة اتصلت على أحدهم بعدما أرسل قذفا وسبا ومسخا فسلمت عليه وتلطفت معه فإذا هو شاب كيف حالك يا أخي إن شاء الله أنت بخير قال لماذا تقول كذا وكذا هذا أشرف منكم من الذين جاءوا بك أنت لا تساوي كذا قل طيب ما رأيك أن يكون هذا الكلام في بيتي وتشرب معي فينجا القهوة ونتحدث قال لا أدخل بيت مثلك طيب نلتقي في مطعم الله يحييك أعزمك على العشاء فلم أزل به حتى التقينا في مكان فجئت وتلطفت معه وحضرت معي هدية وقلت له الذي تنقده عليه قال وقيعتك في هذا الرجل قلت أنا أسألك سؤالا أنت ماذا تعتقد فيا الآن قال اعتقد أنك كافر بالله العظيم أنت مثل أبي جهل وأبي لهب بينكم فرق بل هم خير منك قال لي أنا سأكون صريحا معك ولا تغضب قلت هذا الذي يعجبني قلت له أما أنا فوالله لا أرى أنك كافر بالله العظيم لأني أرى أنك دخلت هذا المذهب جاهلا ولا تعرف حقيقة مذهبك ولو عرفت حقيقة المذهب لخرجت منه أنا ما أرى أني كافر ولو أنك مت لما نهيت الناس عن الصلاة عليك لأني أرى أنك جاهل ولا تدري عن حقيقة مذهبك ودخلت فيه على جهل تظن أنت متأول قال أنت لو تموت ما صلت عليك لأنك كافر قلت لماذا تكفرني قال لأنك تكفر علي وتكفر الحسين وتفرح بمن قتلوه قلت له والله إني أحب علي أكثر ما أحب نفسي وأكثر ما أحب ولدي وكان معي أحد ابنائي الصغار وإن كنت كاذبا فأسأل الله أن ينزل بي الشلل الآن وبولدي وأن يبتليني بأحب الناس إليه والله أني أحب علي أكثر من نفسي وأحب الحسين رضي الله تعالى عن أكثر من نفسي وأحب الحسن وأحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيني وبينهم عداوة ومن قتل الحسين كما تبغضونهم نبغضهم وأسأل الله أن يرفعه في الشهداء وخطبت الجمعة عن علي وعن الحسين وانظر إليها في موقع إن شئت فتعجب من هذا الكلام قال يعني أنت تمارس معي التقية قلت أقول لك أنا أدعو على نفسي إن كنت كاذبا والله إني صادق فانتهى مجلسنا بعدها بأربعة أيام أرسل إلي رسالة قال نريد ألتقي مرة أخرى فدعوته في بيتي فجاء إلي ومعه جهاز الكمبيوتر ثم قال هل مرة هل الآن تفضل وإذا هو ضليع في مذهبهم ليس يعني, يعني عنده معلومات لا يعني أنه من أئمة لكن عنده عدد من معلومات ففتح الكمبيوتر قال افتح على موقعي كذا ففتحت فإذا هذا الموقع يتصيد الأحاديث التي في كتب أهل السنة التي يزعم أولئك أن فيها من قص للصحابة فقال افتح على أبي بكر ففتحت على أبي بكر القسم الخاص به فإذا فيه عدة عنوين من ضمنها أبو بكر يقل أدبه ويرفع صوته ويتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قوسين 11 موقفا قلت في نفسي من أين أحضرها 11 موقف كلها تطاول وقلة أدب قال شوف أبو بكر اللي أنت مدح افتح ففتحت فإذا هي جماعة ليس 11 موقفا لا هي رواية واحدة هي لما جيء بالأسرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر يا رسول الله نفديهم ناخذ الفدي وقال عمر يا رسول الله بل نقتلهم فاختلف أبو بكر مع عمر فارتفعت أصواتهما على بعض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قوله لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله ما قال على إنما عند رسول الله وإذا هذه الرواية أتوا برواية البخاري ثم رواية مسلم ثم رواية الترميد ثم... وهي نفس النص وقالوا هذه 11 موقف وهي كذب هو موقف واحد قلت له طيب يا, يا ابني هل هذا ذنف أبي بكر ولا مدح قال له ما رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم هو صوته على عمر قلت صحيح ثم هل رفع صوته قبل الآية أم بعدها قال قبل الآية قبل ما ينزل النهي قلت إذا خرجنا من هذا قال نعم واستعرضت الباقي فإذا هي كلها شبهات فدخل معي في عائشة رضي الله عنها وما يتعلق بحادثة الجمل قلت له يا ابني عائشة خرجت بنية صالحة للإصلاح بين المؤمنين وحقن الدماء ثم هي لم تخرج على علي لم تذهب إلى علي في الكوفة ذهبت إلى البصرة ونزلت فيها فأقبل إليها علي رضي الله تعالى عن لي لأجل أن يحل المشكلة تخ... وهب أنها أخطأت وخرجت مجتهدة هل هذا يعني أنها كفرت بالله العظيم وطال النقاش بيننا فإذا بالحق ولله الحمد يظهر على الباطل لأن باطله زهوق ثم افترقنا ثم التقيت بأحد الشباب مهندس كان شيعياً وتسنن وهو شخص غير مستقيم يعني حلق اللحية والشارب وعلبة الدخان في جيبه لكنه كان شيعياً وتسنن ومع كثرة دعوته لقومه ونقاشه لهم أصبحت المسائل حاضرة تماماً في ذهنه فأخبرته عن صاحبي قال اجمعني به فدعوتهما إلى بيتي فلما جلس فإذا صاحبي المهندس هذا يأتي ويحضر معه كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب ويحضر معه ملفات بتصاوير مصورة من بحار الأنوار من أنوار النعمانية من رجالات الكشي من, من كتبهم عند مكتبك كامل قال ما أردت أني أحضر مجلدات فصورتها وجلس مع صاحبي لمدة ساعة وقال له أنا كنت مثلك نشأت شيعيا لكني تبين لي أني وجدت آبائي على, على ضلاله وأنهم على خطأ وأن يمكن أن أحب الصحابة وأحب آل البيت في نفس الوقت وأن علي رضي الله عنه لو قام من قبره وقلت له أنت تعلم الغيب وأنت تجيب المضطرين وأنت أنت سوف من ذريتك من سوف يخرج أبا بكر وعمر ويصلبهم وأنت لقال لي علي لا والله بل أنا أحب أبا بكر وزوجت عمر ابنتي أم كلثوم لما وافقني علي على ذلك وطال النقاش بينهما لمدة ساعتين تقريبا ثم افترق وفي المجلس الرابع أقبل وأعلن صاحب هذا أنه من أهل السنة والجماعة ورجع إلى الحق والخير والدين والآن له نشاط في الانترنت في غرف الشيعة يدعوهم إلى السنة وإلى الدين الحق إلى العقيدة الصحيحة هو العظيم أقول لكل من يسمعني الآن ولعله يؤول كلامي كما أول كلام سابق لي ولغيري وربما غير وبدل وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله والله العظيم والله والله إني لأدعو للشيعة في صلاتي بأن يصلحهم الله وأن يهديهم إلى الحق وأن يوفقهم إلى العقيدة الصحيحة وأن يجمعنا نحن وهم على عقيدة واحدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم وفي صفات الله تعالى وفي عدم الغلو في أحد من الخلق وليس بيني وبين أحدهم عداوة شخصية سواء ذكرت أسمائهم أو لم أذكر إنما أخذ الله تعالى الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ويجب على من عرف الحق أن يبينه للناس والواجب علينا أن نكسبهم بأخلاقنا وأن نتلطف معهم إذا رأيناهم وأن نحاول نصحهم وتوجيههم ومن استطاع أن يدخل إلى مواقعهم إلى منتدياتهم أن يقيم معهم علاقة لأجل جذبهم إلى الخير ولأجل أن يتبرأوا لا أن يقولوا بألسنتهم فقط كما يقول بعض معمميهم من يدعون التعايش لا أن يقوله صريحا وأن يقول ما ذكره صاحب بحار الأنوار خطأ وما ذكره في الأنوار النعمانية خطأ وما ذكره فلان خطأ ويصرح بترضيه عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تكذيبه بالقرآن هذا وأذكر أن سماحة المفت العام وفقه الله تعالى لما ذكر أولئك الذين في لندن قال هؤلاء منافقون ظلال وصدق فإنهم يظهرون الحب لله ورسوله وهم في داخلهم يريدون هدم الدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين أسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين أسأل الله تعالى أن يهدي جميع الشيعة إلى الحق أسأل الله أن يهديهم إلى الحق أسأل الله أن يُصلح عقائدهم أسأل الله أن يجمعنا نحن وإياهم على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة آل بيته الطيبين وأصحابه الطاهرين أسأل الله أن يجمعنا نحن وإياهم على عقيدة واحدة توافق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نسألك من إنا نعوذ بك من من منكارات الأقوال والأعمال والأخلاق ونسألك من خيرها يا حي يا قيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة يعمل عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين